بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد تر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غفاء أحوى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 ويتجنبها الأشقى <تقلق> الذي يصلى النار الكبرى <تقلق> ثم لا يموت فيها ولا يحيا <تقلق> قد أفلح من تزكى <تقلق> وذكر اسم ربه فصلى <تقلق> بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنها ذال في السح في الأولى سح في إبراهيم وموسى